بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ارددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ